بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اقرأوا الكتاب الحكيم أتلاه من شرورهم ثم اقرأوا القرآن وانظروا إلى ما ترشد إليه الله Shirin, Shirin, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love والذكريات <سؤال> الحلوه على ساعتي الضوء بسيطه التي هي لمن مشتاق على العود يذكرني بغير زماني شقيقي لا نعد بعد جب لا Ilah yang maha kuasa dan maha pengasih, Dia tiada rupa kasim, Yang berdiri di hadapan Allah Allah di atas bulan syabaan, firman Allah dalam alimah bermakna yang Allah di bawah samsatul alam, al tak fikir tak mungkin, tiada ilmu. Mustahil لا يدخلون من قبل ما قال I'm gonna take you سُبْحَانَ الَّذِي أَتَمَّ وَعْدَهُ وَلَوْلَا لَثَبَتَ رَبِّكَ لَهِيَ جَاءَتْ لَنَا فِيمَا فِيهِ اخْتَلَفُونَ يَسْأَلُونَ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ آيَةٌ رَبِّ سَقُلْ بِاللَّهِ فَوَاذُوا إِنَّكُمْ مَلُوءُونَ وَإِذَا ذُكِرَ مَا سُوءَ مَتَاعٌ بِظُلْمٍ لَّمَسَّهُ إِذَا لَمْ تَرَ آيَاتِ اللَّهِ فَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يا مسلم لا يفتغوا ما في الكون ما الذي Mereka itu adalah daripada Allah, dan hendaklah mereka berjalan ke hadapan Rasulullah, yang di dalamnya terdapat kebenaran. Walau apa pun yang فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فَإِذَا بَرِقَتِ السَّمَاءُ وَانفَطَرَتْ وَجَاءَ الْحَقُّ فَأَخْبَرَتْ me to call the تجرين له <سؤال> عين وذي دجى سياق بدون واد خط الافلات في فذركم وادي حبكم الحب سمدى بعد شكي الا كما يتحطت كلمة ربك على الذي درسك أنه لا يمين قل هل ما يشهر كان لديك أنه يبدو الخلقك لا يعيده قل إلى الله الذي دفو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 يا شكو لا رب لا غيره من الاولين ان رب لا اله غيره من الحق شهيدا انه لا اله الا هو رب العالمين فَالَّذِي يَكْتُبُهُ لَهُ قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولن لا يأتهم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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ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 تاجل منه المجرمون، ثم إذا ما وقع آمنت به الآن وقد كنت به تستاجل. ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بموجزين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 وما تكون في شأنه وما تسلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفغن في وما يعزب الردك من قال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أثبر إلا في كتاب المبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَلَّى عَلَيْهِ النَّبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ ثَوَكَّلَ فَعَلَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ثُمَّ لَايَةٌ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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ وتكون الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ اسْتَخَرَجَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته وَالْفُرْقَانَ وَمَا يُرْسِلُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا بِبُشْرَىٰ وَتَثْبِيتٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَزِيدُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ الْعَالِلِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَلٌ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومك ما بمن صرب بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين.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 رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا نؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بنو أناب إسرائيل مبسوطين ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فنختلفوا حتى جاءهم العلم. إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ فَإِنْ قُلتَ فِي شَكٍّ مِنْ مَا أَزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس إلا تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل رجس على الذين لا يعقلون.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 ديني فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِيمُ وَجْهَكَ لِذِكْرِهِ وَلَكِنِّي دين خنيف ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رأت لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم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 سبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو غير الحاكمين